بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماء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 الِهَةٌ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَاةً وَلا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا جَنَّ زُون او تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وقال عَلَى لَكَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ جنات, جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه نالك سبورا لا تدعوا اليوم نَتُ الْخُلْدِ الَّتِي أُعِدَّ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من فَقَ كَزَّبواكُم بِم تَكُلونَ فَمَا تَصططِعونَ صَرفَ وَل نَ الصّرَ وَمَ أَظللِم مِنْ كُم نُذقُ عَذَابًا كَبيرَ وَمَا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 كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وَلَا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر كَانَهُ وَأَضَلَّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا هُمْ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 وَإِذَا رَأَوْكَ كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ حِجَارَةٍ يَنظُرُونَ هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن تَدْلِيَ ضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَأُسْقِطَنَّهُ وَلَوْ لَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يرون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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا ۚ إِنَّ فِيهِ آيَةً عَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَلَقَد صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَبَأْسَ الناس ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مَرَجَ البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا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 كَ بَّل الل فَأولائِكَ بَِّل الله, الله سَاتِهِم حَسَناتِ وَكَانَ الله وَفُورَ رحم وَمَنْ تَابَ وَعَامِلَ الصَّالِحَ شهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِ